في يدخلك زكري يا زورو وسني يا والما في ال يدخلك يصحيلك زغي يشل سنقسي Maar ik wil niet in te gaan. Ik de er niet in te Kijk, de schrik te je إني <سسأس> دماث جرفض ثلويث إني دماث جرفض لحيف نزمان ولكننا نحن نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان في ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان يا ظرو تحلك حكو يدا يا ظرو مثلك شحل رون